الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعده عباد الله معشر السامعين فإن مما يستدعي الفرح والسرور هذه النقاءات الطيبة التي تتكرر علينا بين الفينة والأخرى نلتقي فيها بمشايخ السنة وطلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وحملة هذا الخير فإن هذا من دواع الفرح ومن دواع السرور ومما يستوجب علينا شكر الله ومما يستوجب علينا شكر الله سبحانه وتعالى وذكره ومعرفة آلائه ونعمه الظاهرة والباطنة فإن هذا من النعم العظيمة وناس يم في هذا الزمان الذي ترون حال أهله إلا من رحم, إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وكثير منهم لا يغتبط ولا يفرح بمثل هذه المجالس الطيبة بل ينفر منها فإذا قام المتكلم يعظ ويذكر ربما يضيق ذرعا ويخرج أسرع ما يكون وأهل السنة والجماعة يفرحون بمثل هذه المجالس ويحبون تكرارها ويحبون إعادتها عليهم وذلك لما يسمعون من كلام الله فيها وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي به شراح الصدور وطمأنينة القلوب فيجدون بغيتهم وهذا الشأن الصالحين من خلق الله جل وعلا سواء كانوا من الملائكة أو من البشر فإن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوها قالوا هلموا إلى بغيتكم وهكذا أيضا صالح البشر يلتمسون مثل هذه الأماكن بل ربما يرحلون إليها ويتحملون المشاقة والمتاعب والمخاوف والمخاطر من أجل الوصول إليها ومجالسة أهلها فهذا إعماد الله من أعظم دواع الفرح والسرور الذي نفرح بها في هذا الزمان فإننا في زمن غربة قل خيره وقل الناصحون فيه وقل المقبلون على مثل هذه المجالس الطيبة فمن وفق للخير فليحمد الله سبحانه وتعالى عليه وليعض عليه بالنواجد إذ وفقه الله لا بحول منه ولا بقوة وهكذا من دواع الفرح والسرور ما نجده في أوصاق أهل السنة والجماعة من المحبة العظيمة ومن التآخي ومن التناصح وغير ذلك من مراض الله سبحانه وتعانى ومما يحب الله جل وعلا أن يكون موجودا في عباده فهذا شيء يفرح به أن يكون بين أهل السنة التآخي وبينهم المحبة وبينهم الود وبينهم الود والتواصل وغير ذلك وهكذا أيضا من دواعي الفرح والسرور ما نجده من الإقبال في أبناء السنة من, من الإقبال في أبناء السنة على العلم النافع وعلى حلق الذكر وعلى الحفظ وغير ذلك مما تقوى به دعوتهم فهذا يا عباد الله ينبغي أن يفرح به أن نجد شبابا في أهل السنة يستغلون شبابهم وأن نجد رجالا في أهل السنة يستغلون فراغهم ويستغلون حياتهم ويستغلون صحتهم في طاعة الله جل وعلا وهذا مما كان يتواصل به السلف رضوان الله تعالى عليهم كما جاء عن غنيم بن قيس رحمه الله قال كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربع اعمل في شبابك قبل هرمك واعمل في فراغك قبل شغلك واعمل في صحتك قبل سقمك واعمل في حياتك قبل موتك فهذا نتواص به ونتواعظ به وهذا مما يفرح أن تجد هذا في أهل السنة يتواعظون به ويتواصون به في جميع مجالسهم استغلال العمر استغلال الشباب استغلال الحياة استغلال الصحة كل ذلك يا عباد الله ولله الحمد موجود في هذه الدعوة المباركة يتواصى به أهله كما أمرهم الله سبحانه وتعالى ولم يجعل سبيلا لأحد في النجاة إلا بهذا التواصي والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والحق يشمل كل ما تقدم مما كان يتواعظ به السلف من استغلال الشباب واستغلال الحياة واستغلال العمر واستغلال الصحة في طاعة الله جل وعلا فهذا مما أمر الله جل وعلا به ولم يجعل لأحد سبحانه وتعالى سبيلا للنجاة إلا بالتواصي به فلذلك سلك السلف رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهم وسلك علماؤنا التواعظ بمثل هذه الأشياء وأبو الدردى يكتب لي سلمان رضي الله تعالى عنه يا أخي أو يا أخي اغتنم شبابك وصحتك قبل أن ينزل عليك من البلاء ما لا يستطيع أحد أن يرده عنك قبل أن ينزل عليك من البلاء ما لا يستطيع أحد أن يرده عنك ويقفين في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوصي من ذلك الرجل فقال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وفراقك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وسقمك وحياتك قبل موتك وإلا ندام يا عباد الله إلا منتواعظ بذلك ونستغل هذه النعم التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها فيا معشر الشباب استغلوا شبابكم وما أحسن قول حفصة رضي الله تعالى عنها وهي تنصح الشباب بأن يستغلوا الشباب وتقول لهم فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب يا معشر الشباب استغلوا أعماركم أو كما قالت فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب فنحن نحتاج معشر أهل السنة فالمجتمع في مسيس الحاجة إلى هذه الدعوة وإلى رجال هذه الدعوة وإلى خير هذه الدعوة فصار لا يثق إلا بدعوة أهل السنة والجماعة وصار لا يثق إلا بحملة هذه الدعوة فلا نخيب ظنونهم فينا فنستقل كل ما يكون به قوة دعوتنا وما يحصل لنا فيها من الخير والبركة نستقل ذلك لله سبحانه وتعالى ولأجل تبليغ دينه فمن كان من أهل الذكاء من أولاد أهل السنة لا يشغل بشيء غير العلم النافع لا يشغل بغير العلم النافع فإنه ما أقل من يطلب العلم في هذا الزمان فإذا زهد ابناء السنة وزهد آباء أبناء أهل السنة في العلم فمن يعمل به أو فمن يطلبه وأقبلوا مع أبنائهم على الدنيا وعلى علوم الدنيا فمن يطلب هذا العلم يا عباد الله فحثوا شبابكم على استغلال شبابهم وحثوا أبناءكم على استغلال شبابهم في تحسين العلم النافع حتى ننفع الناس بإذن الله جل وعلا فلا تدفع بولدك إذا رأيت منه الذكاء تدفع به إلى هذه المدارس التي تبلده وتعطل هذا الذكاء فادفع به إلى ما ينمي ذكاءه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذكاء ينمو بعلم الكتاب والسنة ولا ينمو بمثل هذه العلوم الدنيوية بل ربما يكون متحجراً على جانب معين ويكون فقهه في جانب معين أما من فقه دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله فما أوسع مداركه وما أوسع أفهامه مفاهيمه فهو من أهل الساعة في جميع مداركه لأنه يعقل عن الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فأهيب بإخواني الآباء أن يستغلوا ذكاء الأبناء في الدفع بهم بما قد يسره الله في هذا الزمان من مثل هذه الدور الطيبة دور العلم دور القرآن دور الحديث يستغل شباب ابنائنا في طاعة الله سبحانه وتعالى ينفعك بعد موتك إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث وذكر علماً نافعاً ينتفع به ولداً صالحا يدعو له أما إذا كان الولد قلبه معلقاً بالدنيا والعياد بالله ربما تموت وتمر عليه الصلوات يصليها ما يلتفت إليك وتمر عليه السنون وهو لا يلتفت للدعاء إليك همه ما شغلته به من الدنيا والعياد بالله هذا هو همه ومبلغ همه الدنيا وتحصيل الدنيا أما إذا شغل الإبن وشغل الشاب بطاعة الله وبالعلم النافع فأبشر بخيره فهذه الأمور عباد الله يحفظنا الله سبحانه وتعالى بها ويخلؤنا الله جل وعلا وينمي هذا الخير ويقبل بقلوب العباد عليه ولن يضيعنا الله سبحانه وتعالى ما دمن مقيمين لدينه لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى ما دمن دعاة إلى سنته إلى سنة نبيه وإلى كتابه قبل ذلك فهذه خديجة تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل عليها وقد حصل له من الروع والخوف في أول أمره في ذلك الغار إذ نزل عليه جبريل ولأول مرة يرى جبريل وفي تلك الصورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها وهو يقول له اقرأ يقول ما أنا بقارئ ما وحسن فيغطه أو يضمه ضمه ثم يطلقه ثم يقول له اقرأ يقول ما أنا بقارئ قال فغطني غطه ثم أطلقني ثم ضمني وأنا أقول ما أنا بقارئ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أول آيات تنزل على رسول الله بالتذكير بالعلم وأهمية العلم والعناية بالعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات من الأدلة المتكاثرة الكثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله التي فيها الحث على العلم أول ما أنزل على رسول الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فعلينا بالعناية بالقراءة بالعناية بالكتابة وبغير ذلك مما ينفعنا الله سبحانه وتعالى به فجاء رسول الله إلى خديجة وهو في ذلك الروع ويقول زملوني زملوني قال والله لقد خشيت على نفسي وذكر لخديجة ما حصل له في الغار وقال والله لقد خشيت على نفسي قالت كلا أبشر كلا أبشر والله لا يضيعك الله أبدا إنك تصل الرحم هذا موجود لله الحمد في أهل الخير العناية بوصل الأرحام العناية بالأرحام إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل ثم أجملت ما فصلت وتعين على نوائب الحق هذه دعوة تعين على نوائب الحق فلن يضيع الله سبحانه وتعالى رجالها أبداً ما دام يعينون على نوائب الحق ومن نوائب الحق إعانة الضعيف ومن نوائب الحق صلة الأرحام ومن نوائب الحق قسب المعدوم وغير ذلك من الأمور التي أشارت خديجة فيها أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع من كانت فيه وهكذا ابن الدغنة تنبه لهذا لأنهم من العرب ويعرفون خصال الخير لما رأى أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقد أخرج ريد الحبشة حتى بلغ برك القمام قال إلى أين يا أبا بكر قال إن قومك قد أخرجوني فقال يا أبا بكر ما مثلك يخرج وما مثلك يخرج إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق والله ما مثل أهل السنة يخرجون يخرجون من دورهم ما مثلهم يخرجون ففيهم نفعل الأمة إعانة على نوائب الحق وإعانة على الخير فمثل هؤلاء هذا مشرك يحرص على بقاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مكة ويذكر العلالة التي من أجلها يبقي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في بلده قال ارجع إلى بلدك واعبد الله سبحانه وتعالى إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق فهذه دعوة فيها هذه الخصال وفيها غيرها مما يحبه الله سبحانه وتعالى لن يضيعها الله جل وعلا فلذلك نصرها ونصر رجالها ونصر حملتها فعلينا بالاستمرار معشر أهل السنة والجماعة على هذا الخير الذي نحن عليه وأن نستمر في طاعة الله جل وعلا وفي التناصح والتزاور وغير ذلك من نوائب الحق التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها العباد وتكون فيها السلام للبلاد نعم معشر المسلمين وفي هذا اليوم المبارك زارنا من يعين على نوائب الحق ومن يدعو إلى نوائب الحق من دعاة أهل السنة والجماعة من الغيورين على هذه الدعوة والحريصين على تبليغ الخير وتبليغ العلم وقد نفع الله جل وعلا في بلدهم التي تعلمون بناد الضالع نفع الله بالزائر الذي زارنا في هذه الليله المباركه وفي هذا اليوم المبارك مع جمله وثله مباركه من طلابه ومن شيوخ العلم وهو الشيخ رشاد حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالضالع التي نفع الله سبحانه وتعالى به ونفع بداره أهل الضالع وكذلك أيضا من حول الضالع وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وهو رجل محبوب عند أهل بلده مسموع الكلمة مسدد الرأي فيهم فنذلك أحبوه وأقبل عليه واستناروا بعلمه وهكذا بتوجيهاته وإرشاده وغير ذلك مما وجدوه فيه من الخير فهو رجل على خير فيما نعلمه وفيما نحسبه والله حسيبه ونحن لنصل به من دماج وهكذا أيضا بعد دماج فنعرف على خير وعلى ثبات فاهلا وسهلا به اهلا وسهلا به هذه الدعوة يخنج على الله سبحانه وتعالى فيها بركة واختار الله جل وعلا لها من شاء من الحملة قد كان يظن ربما بعض إخواننا أن فلان إذا خرج إلى بلدي سينفع الله به وهذا إذا خرج إلى بلدي سينفع الله به واختار الله سبحانه وتعالى من شاء لهذه الدعوة ولحمل الدعوة وربك والله يعلم وأنتم لا تعلمون وربك يخلق ما يشاء ويختار قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير فالأمور لله سبحانه وتعالى وحده يختار من شاء لمن شاء ويختار ما شاء من الأمقنة لما شاء سبحانه وتعالى فعلينا أن نشكر الله جل وعلا إذا أقامنا مثل هذه المقامات الكريمة الطيبة لحمل دعوته وتبليغ دعوته فإن هذا أشرف مقامات العبد أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون مبلغا لدين الله جل وعلا أن يكون معلما لابناء المسلمين فليس تم شرف أشرف من هذا المقام أن يجعلك الله ويقيمك الله هذا المقام فهذا محض فضله جل وعلا عليك فعليك أن تشكره وعليك أن تذكره وعليك أن تثبت على هذا الخير العظيم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى فاهلا وسهلا بالشيخ رشاد ومن جاء معه من بلاد الضالع فحياهم الله ونحن في غاية الفرح والسرور بهم إذ ينزلون بلدنا زائرين ناصحين مرشدين معلمين موجهين كذلك ملتقين بإخوانهم فهذا خير كثير يا عباد الله يقطع أحدهم مسافات العظيمة ماذا يريد مننا؟ ايش الذي يريده مننا؟ ما الذي عندنا حتى نعطيه؟ لكن إخواني في الله هذا حرص أهل السنة على التواصل هذا حرص أهل السنة على مقومات الدعوة وما تقوى به دعوتهم هذا حرصهم العظيم يبرهنونه على الواقع وهكذا زارنا معه أيضا أخونا الشيخ يوسف الشرعبي حفظه الله تعالى وهو من إخواننا ومن حملة هذه الدعوة في بلاد ماوية وله دعوة طيبة وطلاب ونعش في تلك البلاد التي هي تحت وطأت من تعلمون ومع له دعوة طيبة وهكذا حسين الصلاحي وطارق الوليدي وغيرهم من إخواننا الفضلاء فحي الله الشيخ وطلابه ومرحبا بهم وعفوا على الإطالة فإنني في نفسي مثل هذه المعاني أردت أن أخرجها فحياهم الله مرحبا بهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمحاضرة إن شاء الله بعد الركاتين